بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروى فالحاملات وطرى فالجاريات يسرى المُبَسِّمات أمرًا إنما توعدون لصابقًا وإن الدين لواقع والسماء ذات إنكم لفي قوضٍ مختلف يُؤفَتُ عنه من كفك قُتِلَ الخرَّاصُونَ الذين هم في غمرةٍ ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعذبون إن المتقين في جناتٍ وعُيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم وكانوا قبل ذلك مُحسِنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائر والمحروم وفي الأرض آياتٌ للمُوقِنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحقٌّ إنه لحق مثلنا أنهم تمُنطِقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعيد سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف قالوا لا تخف وبشروه بغلام عظيم فأقبلت امرأته في صرة فصدت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العظيم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 وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بربنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوبه فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذو من شيء أدت عليه إلا جعلته كرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فأعتوا عن أنر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوماً فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم المالدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى, الله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلهاً آخر إني لكم منه نذير مبين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 والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في قوضه يلعبون يوم يدعون الى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون افسحر هذا ام انتم لا تبصرون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 والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرء بما كسف رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغ فيها ولا كأثين ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلهم مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووطانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه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 أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْوَمَ أم يُوقِنُونَ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ أَم لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ أَم لَهُمْ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ أَم تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَم عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَدْكُرُونَ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ أَم لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ الله؟ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ وإن يروا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 وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم الله والعزى ومناء الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الكنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها سميتموها أنكم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان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 ان الذين لا يؤمنون بالاخره يسمون الملائكه تسميه الانثى وما لم به من علم إن يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا فاعرض عما تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياة الدنيا ذلك ما بلغهم من العلم ان ربك هو اعلم بمن ولع عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى ولिल्له ما في السماوات وما في الارض ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ليجز الذين اساءوا بما عملوا وليجز الذين احسنوا بالحسنى الذين يتجنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفره هو اعلم بكم اذ انشئكم من الارض واذا انتم اجننه واذا في بطون امهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قريلا وأدى عنده علم الغيب فهو يرى ام لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخى وأن ليس إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو اضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأن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 اقتربت الساعه وانشق القمر وان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر حكمة بالغه فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدع الداعي الى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الاجداث كأنهم يخرجون من الاجداث كانهم جرد منتشر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 صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم نخل مخل قير فكيف كان عذابي ومذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إِنَّا إذا لفي ظلال وسعر أقلقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون قدا من الكذاب الأشر إنا مرسلوا الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطهر ونبئهم أن الماء قسمكم بينهم كل شرب محتور فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا, فكانوا في ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوثٍ بنذر إننا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوثٍ نجيناهم إلا آل لوثٍ نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كارك نجزي من شتر ولقد أنقواهم بقشتنا فتمروا بنذر ولقد عن غي فذوق ولقد صبحهم بقذان عذاب فذوق ولقد يسبن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 مرج البحرين يلتقيان بينهما برزه لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجواد المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان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 إن استطعتم أن تنفذوا من أقطاع السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواغ من نار ولحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشق في السماء فكانت وردةً تدِّهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يُسأل عن ذنبه إنسٌ ولجان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 ذواتا أثنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان أجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائرها من استبرق وجل الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرة الطرف لم يطمثهن إن سنوا قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن اليابوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان الجزاء للإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مُدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ومخلُو ورمّان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيراتٌ حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حورٌ مقصورةٌ فى الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان مُتَّقِئين على رفوفٍ خُضرٍ وعبقرٍ حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة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 ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سور موظومة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبادق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتغيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوة ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل منبود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إشاعة، إن فجعلناهن بك ونورا أدراما لأصحاب اليمين، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموهم حميم، وظلمهم حموم، لا باليهم ولا قريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرعون على الحث العقيم، وكانوا يق يقولون ائذ متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون اواباؤنا الاولون قل ان الاولين والاخرين لنجمعون الى نيقات يوم معلوم ثم انكم ايها الضالون المكذبون لاخرون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزولهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تنبون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين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 وجعلناه اجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار الذي يورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكره ومتاعاً للمقوين فسبح باسم ربك العظيم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 أفبهذا الحديث أنتم مدهمون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن وَنَحْنُ إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إِنْ كنتم غير مدينين ترجعونها إِنْ كنتم صادقين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 إلا رجعوا وراءكم فلتمسون راء فغرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبر العذاب ينادونهم ألم نكم عكم قاربلا قالوا قاربلا ولا إنكم فدنتم أنفسكم ودربصتم ورتدتم وغرتكم الأماني وغرتكم للأمانى حتى جاء أمر الله وغرق بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم خدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم ورئس المصير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 لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر, وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج, ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورغوان وما الحياة الدنيا إلا متاع القرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها كعرض السماء والارض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب, إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير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 ولقد أرسلنا روحاً وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهدد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بِعِيسَى بن مريم وقفينا بعيس بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء الله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 والله في الفوز العظيم